عجبا بمن مر ذكر الرسول لاعلى سمعي ثم لم يجابه فتن واحدا قاد تلك الجموع بقيد الخنضوع ثم لم يرهبه فَتَوَّاحِدًا مَلأَ الخَافِقَيْنِ بِصَيْحَتِهِ وَالفَلَا وَالرُّبَى إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ أَمَنَ ضَاعُ الرَّشَادِ إِلَى النُّورِ إلى النور آمنا أضاع الرشاد والساروا على سنن الغيبي صلوات